عليه فالقيه في اليم ولا تخافي ولا تحزني اننا رادو اليك واجعلوه من المكسلين فالتقطه آلو فرعون ليكون لهم عدوا وحزنا إن فرعون وهامان وجنوده ما كانوا خاطئين وقالت امرأة فرعون قرة عين لي لا تقتلوه عسى ان ينفعنا او نتخذه ولدا وهم لا يشعرون واصبح فؤاد امي مفارقا ان كادت لتبدي به لولا ارْبَطْنَا عَلَى قَلْبِهَا لِتَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ وَقَالَتْ لِأُخْتِهِ قَصِّهِ فَبَصُرَتْ بِهِ عَن جُنُوبِهِمْ وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ فَرَمْنَا عَلَيْهِ الْمَرَضِعَ مِنَ الْقَبْلُ فَقَالَتْ هَلْ أَدُلُّكُمْ عَلَى أَهْلِ بَيْتِي يَكْفُلُونَهُ لَكُمْ يَكْفُلُونَهُ لَكُمْ وَهُمْ لَهُ نَاصِحُونَ فَرَدَدْنَاهُ إِلَى أُمِّ لِتَقَرَّ عَيْنُهَا وَلا تَحْزَن وَلِتَعْلَمَ أَنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقّ وَلِتَعْلَمَ أَنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقّ وَلَكِنَّ مَكْثَرَهُمْ لا يَعْلَمُونَ